جَعَلَ هَذَا كَلِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَمُرُّونَ عَلَيْكُمْ فَأَنذِرُوكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 لَمَنَ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْنُ نَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِن